بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم قال المصنف رحمه الله ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما اتى به الرسول المعتبر يقول ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم الغيوبات التي استاثر الله تعالى بئنها فقد كفر اي بلغ درجه دركه الكفر بتصديقه الكاهن بما اتى به الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل من الكتاب والسنه وبما اتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليهم السلام والنسخ الكلام في تعريف الكاهن المنهو ثم في بيان كذبه وكفره ثم في كفر من صدقه بما قال والله المستعان فنقول الكاهن في الاصل هو من ياتيه الرئي من الشياطين المسترقه المسترقه السمع تتنزل عليه المرئي من الجن يعني الذي يرى له ويظهر له ان الاصل في الجن انه لا يرى كما قال عز وجل انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فلاما ظهر بعض الجن لبعض الناس سمي رايا الراي من الجن والذي يرى للناس المسترقه السمع المسترقه السمع يعني التي تتسمع ما يعني خفيتها مثل السارق يسرق المال فهذا يسرق السمع يسرق الكلام يريد ان يستمع ما تتناقله الملائكه مما اوحاه الله عز وجل الى رسله الكرام من الملائكه ومن ضمن ما يتكلم الله به من الوحي ان يكون كذا وكذا اوامره فيما يكون سبحانه وتعالى فكانت الجن تستمع ما تتكلم به الملائكه في السماوات كما قال تعالى هل انبئكم على من تنذروا الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون بمعنى انهم قد يصدقون واحده ويكذبون الاكثر اترهم كذوب وهي تتنزل ليس على اهل الايمان ولكن تتنزل على من ياتي بالافك وهو الكذب المختلق الباطل الافك المخترع الذي لا حقيقه له فهذا في اعتقاده وتصوره واما في افعاله فهو اثيم فهو افاك ياتي بالافك وهو الباطل واعتقده واثيم يفعل الاثم كثير الاثم يلقون ما يستمعونه إلى إخوانهم من شياطين الإنس وهم الكهنة يلقون السمع أي يلقون ما يسمعونه يقول وهذه الآيات متعلقة بما قبلها وهي قوله عز وجل لما قال المشركون في رسوله محمد صلى الله عليه وآله سلم إنه كاهن وقالوا في القرآن كهانة وانه مما لوثه الشيطان فنفى الله تعالى ذلك وبرئ رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه مما افكوه وافتروه وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الى ان قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم هذا مما لا يتناسب مع طبيعه الشياطين ومما لا يليق بهم ولا يليق بالقران ان تنزل به الشياطين الشياطين تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وتعتقد الافك والباطل والزور وهم في نفس الوقت لا يستطيعونه ولا يقدرون على ان ياتوا بصوره من مثله قال تعالى انهم عن السمع لمعزولون وذلك ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم زيد في حراسه السماء حتى اصبحوا لا تسمعون شيئا فاثبت تعالى ان القران كلام ان القران كلامه وتنزيلا وان جبيل عليه السلام رسول منهم مبلغ كلامه الى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم وهو اي محمد الله صلى الله عليه وسلم مبلغ له الى الناس ثم نفى ما افتره المشركون عليه يعني في قوله فقالت تعالى وما تنزلت به الشياطين وقرر الدفاء ذلك بثلاثه امور الاول بعد الشياطين واعمالهم واعمالهم على القران بعد الشياطين بعد الشياطين واعمالهم على القران وبعده وبعد مقاصده منهم فقال تعالى وما ينبغي لهم لان الشياطين ما قصدها الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعته والتمرد وغير ذلك من القبائح القران اتى اتي بصلاح الدنيا والاخره عامر باصول الايمان وشرائعه مقرر لها مراقب فيها زاجر عن الكفر والمعاصي ذام لها متوعد عليها عامر بالمعروف ماهن عن المنكر ما من خير عاجل ولا عاجل الا وفيه دلاله عليه والدعوه اليه والبيان له والبيان له وما من شر عاجل ولا اجل الا وفيه النهي النهي عن والتحذير من فاين هذا من مقاصد الشياطين الواجب الثاني او الامر الثاني في عدم تنزل الشياطين بالقران عجزهم عنه فقال تعالى وما يستطيعون اي لو انبغ لهم ما استطاعوا لانه كلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيء من المخلوقين وليس في وسعهم الاتيان به ولا بصوره من مثله قل ان اجتمع الانسان والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضه بائيرا اي معينا الثالث عزلهم عن السماء وطردهم عن مقاعده التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القران فقال تعالى انهم عن السمع لا معذورون فبين تعالى مع كونه لا يمبغي لهم انه لو انبغوا ما استطاعوا الاتيانه به او مثله لا من عند انفسهم ولا نقلا عن غيرهم من الملائكه نفى عنهم الاول بعدم الاستطاعه والثاني بعذهم عن السمع وطردهم منه قال الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الى قوله ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق استمع فاتبعه شهاب مبين وقال تعالى انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد مارد اي متمرد لا يتمعون الى الملئ الاعلى براء حفص لا يتسمعون اي لا يتسمعون والتسمع طلب السماع والصرا الاخرى لا يسمعون الى الملاء الاعلى والاوله ابلغ لان الاولى لا يطلب السماع اصلا لا يقدر يائس من السماع فهو لا يطلبه لان يتسمع يطلب السماع فهو لا يتسمع بما لا يدرك اصلا لا يمكن من الدروس قبل نزول القران كانوا يقذفون احيانا ويندون احيانا كانوا يقعدون منها مقاعد للسمع ثم بعد ذلك زيد في الحراسه فكانوا قبل ذلك يمكن ان ينجو ان ينجو احد منهم قبل ان يصيبه الشياطين قال لا يستمعون الى الملئ الاعلى وهم ملائكه ويقذفون من كل جانب وقبل ذلك كانوا يقذفون من جانب وقد يندون من جانب اخر فصاروا يقذفون من كل جانب ذحورا اي مذخورين مغلوبين ولهم عذاب واصب مستمر لا ينقطع الا من قطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب فمن خطف خطفه فمن خطف خطفه اتاه شهاب احرقا وقال تعالى ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشاق وقال تعالى عن مؤمن الجن رضي الله عنهم وأن ألمتنا السماء فوجدناها ملئة حرة شديدا وسهبا وأن كنا نقعد منها مقاعدا للسماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا من مجرد السماع المستمع منهم يجد جهابا معدا قال تعالى واننا لا ندري اشر ا اريد بمن في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا هذا تادب مع الله عز وجل فنسب الرشد الى الله وبنى الشر للمذهول اننا لا ندري اشر اريد لمن في الارض والخير والشر من خلقه سبحانه وتعالى وابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق غكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء منعوا من خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما ملغي حال بيننا وبين قبل السماء فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها فمر النقر الذين اخذوا نحوه تهاما وهو صلى الله عليه وسلم بنخل بنخل نخله مكانا عامدا الى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه صلاه الفجر فلما سمعوا القران استمعوا له وقالوا هذا الذي قال بيننا وبين قبال السماء فرجعوا الى قومهم فقالوا يا قومنا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احد فانزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل اوحي الي انه استمع نفرا من الجن وهذا الحديث بطوله وطريقه في, في الصحيحين والصحيحين ولهما هذه هذا الحديث مع الايات صريحه جدا في ان الشياطين منيعون بالكليه من خبر السماء فلم يعد هناك في الكهانه ما يتلقى من السماء لانهم لا يستمعون اصلا ومن استمع وجد الشهاب المعد لاحراق فما قال تعالى في جواب الكفار مبينا لهم اولياء الشياطين الذين تتمزج عليهم فقال تعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل ابات افين يلقون السمع واثروا كريم في صحيح البخاري قالت عائشه رضي الله عنها سال ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهانه فقال انهم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله انهم يحدثون بالشيء يكون حقا فقال نبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه من الحق قطفها الجن فيقرقرها في اذن وليه كقرقر الدجاجه كما تنقر الدجاجه فهو يلقيها يعني في اذن وليه الجن فيخلطون الانتي ويخلطون معها اكثر من 100 كذبه رواه البخاري ومسلم احمد وله البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه بأجنحتها خضعان لقوله أي خضوعا لقوله كانه سلسله على صخوان كانه صوت سلسله على صخر هو الصوت يعني هذا في بث ان الله يتكلم بصوت فالتشبيه للشد بالشده وليت في الكيفيه قال فاذا فزع عن قلوبهم اي اذا زال الفزع عن قلوبهم قالوا ما با قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير اي قال الله الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مستلقي السمع ومستلقي السمع هكذا بعضه فوق بعضه وصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين اصابعه زي ما الاصابع لو مايله كده وكل صبعه فوق الثاني فمستلقي السمع بعضه فوق بعضه فيسمع الكلمه فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها على لسان الساهل او الجاهل فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيكذب معها 100 كذبه ويقال الا ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا ويصدق بذلك الكلمه التي سمعت من السماء وهو مسلم عند ابن عباس نحوهم موسى الرسول لا ده الحديث ده كان فيما مضى يخبر عما مضى من امر الكهانه لانهم كانوا يصدقون احيانا فاخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب صدقه في ذلك فدل على انهم كانوا يستمعون مستلقي السمع كذلك قال البخاري عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الملائكه تتحدث في العنام والعنام الغمام بالامر في الارض فتسمع الشياطين الكلمه فتقرها في اذن الكاهن كما تقر القاروره فيزيدون معها 100 كذيبه وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله افاك اثيم فسماه افاكا وذلك مبالغه في وصفه بالكذب وسماه افيما وذلك مبالغه في وصفه بالفجور في الاخبار والاعمال الاخبار كاذب وفي الاعمال فاجر واكثرهم كاذبون اي اكثر ما يقولونه الكذب فلا يفهم منه ان فيهم صادقا يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبا فلا يكون صدقا الا الكلمه التي سمعت من السماء يعني كلهم كاذبون ولكن قد يصدق الكاذب احيانا ف اكثرهم يخبر اكثرهم كاذبون بمعنى اكثر ما يقولونه كذب واما كفر الكاهن فمن ولو انها كونه وليا للشيطان او قبل ان ننتقل لهذه النقطه نقول هل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي عاد الشياطين الى استراق السمع او يمكن ان يعودوا لاستراق السمع ذكر قرطبي رحمه الله هذه المساله وبين ان الشرعه قد جاءت بابطال الكهانه وهذه الشريعه المستمره الى يوم القيامه فبطلان كهاء الكهانه فيها مستمر ولذلك فهم ممنوعون كذلك من استراق السمع ويدل عليه ان الايات دلت على ان من يتمع الان يجد له شهاب الرصد وانهم كانوا يقعدون وكان يفهم منها مفهوم المخالفه منها ومما بعدها انهم صاروا لا يختبرون فلم يرد دليل يدل على عودتهم الى الاستماع فالاصل بقاء ما اخبر به القران وهو انهم لا يختبرون وما صدق فيه الكهنه الان هو مجرد التخمين المحض لا يمكنهم ان يدركوا غير ذلك او ما كان من امور قد وقعت لا من الامور الغيبي من امور الغيب المطلق وهي متعلقه بالمستقبل فالكاهن قد يخبر عن امور وقعت في الارض وهي ليست من مفاتيح الغيب الخمس واطرق عليها الجن او اعوانه او اخبرها له مخبر ثم يخبرها الجن للكاهن فوقد يكون له اوام من الانس يخبرونه ببعض الامور ليلبس على العوام والطغام الذين ياتونهم فهذا الذي يمكن ان يكون بعض الصدق الذي عند الكاهن الاول هو التخمين المحض في امور المستقبل كما يقول مثلا فلان يموت وفلان يولد وستقع احداث عظيمه هذه السنه يخمن مجرد ظن وتخمين فاتي شيء من ذلك فاق واحد ودلول لم يقل كذا وهو مجرد ظن وتخمين الامر الثاني كما ذكرنا في معرفه مكان الشيء المsproخ ومكان الضغله وما وقع من امور من قتل فلانا واين قتله وكيف قتله واين دفنه ونحو هذا مما قد يمكن للكاهن ان يخبر به عن طريق الجني الذي اطلع على هذه الواقعة واما كفر الكاهن فمن وجوه قال منها كونه وليا للشيطان فلم يوحى اليه الشيطان الا بعد ان تولاه قال الله تعالى وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم والشيطان لا يتولى الا الكفار ويتولون قال الله تعالى والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات وهذا وجه ثان هو ان ولي الشيطان وان الشيطان اولياءهم الطاغوت والثبت قوله تعالى يخرجونهم من النور من نور الهدى والايمان الى الظلمات ظلمات الكفر والضلال وقال تعالى: "ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خطر كسروا مبينا" وهذا وجه رابع والخامس تسميته طاغوتا في قوله عز وجل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكثروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا نظره المتحاكمين الى كاهن جهينه وقوله وقد امروا ان يكثروا به أي بالطاووس هذا وجه ثالث تابع ان من هداب الله للايمان من القهار كثوب ابن قارن رضي الله عنه لم يأتيه رأيه بعد ان دخل في الاسلام عندنا هذا الجن كان مسلما ايه هذا كان مسلما فدل انه لم يتنزل عليه في الجاهليه الا لكفره وتوليه ا حتى انه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه حتى قال له أمر رضي الله عنه ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم يعني ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم مما كنت فيه من الكهامة فذكر هذا لا ينبغي أن تغضى بينه لأنه من باب التحذير قصة سواد بن قريب قال ابن كثير رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله في سورة الأحقاص قال البخاري في صحيحه روى بثنا دي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول شيء قط اني لا اظنه هكذا الا كان كما يظن بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس من امر به رجل جميل فقال لقد اخطا ظني او ان هذا على دينه في الجاهليه او لقد كان كاهنا يعني يا اما هو لسه يا اما كان هو الايه الكان هياني غلطان ده هو الاسلوب الواجب في امر ايه الالهام من غير ان هو ايه يخطئ ليس يخطئ بذلك سيد المغامر عمر دعاه يقول لقد اخطا ظن بل قدم الايه احتمال الخطا يقول كذا او كذا وكذا من ضمنهم انه يكون غلطان فلقد اخطا ظن او ان هذا على دينه في دينه في الجاهليه او لقد كان جاهلهم جاهلهم عليه بالردود فدعي له فقال له ذلك فقال ما رايتك اليوم استقبل به رجل مسلم يعني حد كده يتكلم واحد مسلم يقول له كده فقال فاني اعظم عليك الا ما اخبرتني قال كنت كاهنه في الجاهليه رضي الله عنه فهو يعني كان يغضب من ذلك عشان لما دخل كده عمر قال له ايه انها ما كنا نفهم زي من, من عباده الاصنام اعظم قال فما اعجب ما جاء اذك به جنيته قال بينما انا يوما في السوق جاءتني اعرف فيها الفزع فقالت الم ترى الجن وابلاها وياسها من بعد انكاسها ولخوقها بالخلاص واحلاتها انقراض هي الابل فهي جن حصل لها ياس بعد ما نزل ايه القران حصل لها ياس من ان ايه تجتمع عند حضره الله عز وجل وانها بعد حصل لها انتكاس ورد و انتكت بمعنى ايه؟ رد وأبعد قال عمر رضي الله عنه صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بإجر فذبح فصرخ بني صارخ لم أثنى صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح يا جليح أمر نجير رجل فصير يقول لا إله إلا الله وصد روى ذلك ابن مسلم يقول ذلك قال فورثب ان قوم فقلت لا ابرح حتى اعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح أمر نجيح امر النجيح ورجل فصيح يقول لا اله الا الله فقمت فما نشبنا ان قيل هذا نبي هذا في يقول بخاري وروه البياقي بنحو وضاهر روايههم ان عمر بنفسه سمع الصوت وكذا هو صحيح في رواية زندريفة عن عمر سائل رواية تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه يعني كلمة عمر قال عمر صدق في خلصة هنا بينما أنا نائم عند آلياتين ده كلام من سواد سواد بن قارب اللي هو هنا ما ذكرش في رواية البخاري اسمه يقول هذا الذي قاله البخ... البيهقي هو المتجه وهذا الرجو سواد بن قارب قال البيهقي قديس سواد بن قارب ويصبع ان يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح رواه سندي عن قال البراء رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال ايها الناس ابيكم سواد بن قارب قال فلم يجبه احد تلك السنه فلما كانت السنه المقبله قال ايها الناس ابيكم سواد بن قارب قال فقلت يا امير المؤمنين وما سواد بن قارب قال فقال له عمر رضي الله عنه ان سواد بن قارب كان في كان بدء اسلامه شيئا عجيبا قال فبينما نحن كذلك اذ طلع سواد بن قارب قال فقال له عمر رضي الله عنه يا سواد حدثنا ببدا اسلامك واراد ان يسمع منا هذه القصه العجيبه بديه على انه ينبغي ان تسمع قال كيف كيفك يبيين ان كان فيك قال سواد رضي الله عنه فاني كنت نازلا بالهند وكان لي راي من الجن قال فبينما انا ذاك ليله نائم اذ جاءني في منامي ذلك جاءه راي من الجن في منامه قال قم تفهم وعقل ان كنت تعقل قد بعث رسول من لؤي بن غالب ثم انشا يقول عجبت للجن وتحفاتها وشدها الليث باحلاتها تهوي الى مكه تبغي الهدى ما خير الجن كام حاتها فانهض للصفوه منها شمن واسم بعينيك الى راسها راس بني هاشم هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انبهني فافزعني مقاف المنام مش جاي فايه صحا فعلا هذا الرائي من الجن وقال يا ثوادة بن قارب ان الله عز وجل بعث نبيا فانهض اليه تهتدي وترشد فلما كرم الليله الثانيه اتاني فانبهني ثم انشا يقول عجبت للجني وتطل بها وتطل بها تطلبها هي تحتفيها بس الايه معنى يعني لفظ اخر يعني وشدها لقيت باقتابها تهوي الى مكه تبغي الهدى ليس قدامها كاغم بها المقدمين ليسوا اللي هيؤمنوا متاخر لا اللي هيرموا الاول مش داير هيرموا متاخر فانهض الى الصفوه منها هش من وامسوا بعينيك الى قابها القاب اللي هو المسافه ما بين وسط القوس الى ايه الى طرفه فكانه بيقول له يعني ده وسط ده نهاش فلما كان في الليله الثالثه اتاني فانبهني ثم قال عجبت الجن وتخبارها وشدها العيس باكوارها تهوي الى مكه تبغي الهدى ليس ذو الشر كاخيا لها فانهض الى الصفوه منها شمن ما مؤمن الجن ككفرها قال فلما سمعته تكرر ليله بعد ليله وقع في قلبي حب الاسلام من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله فانا انطلقت على راحلي فشددت وانطلقت الى راحلي فشددته على راحلتي لما حللت تسعه ولا عقدت اخرى حتى اتيت رسول الله ذهب حاله نفع نفع هي جلده يعني بتاعه لما حللت نفع ولا عقدت اخرى حتى اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو من المدينه يعني مكه والناس عليه كعرض الفرض فلما رااه النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بك يا سواد ابن قارب قد علمنا ما جاء بك الموردات ان هو ان الله اوحى اليه شاعرا وهو في الهمد اتى به قال قلت يا رسول الله قد قلت شعرا فاسمعوه مني قال صلى الله عليه وسلم قل يا ثواد فقلت اتاني رئي بعد ليل نهجعه ولم يكن فيما قد بلوت بكذي ثلاث ليال قوله كل ليله اتاك رسول من لؤي ابن غالب فشمرت عن ساق الازار ووسطت بيد دعلى بالوجناء بين الثباتي فاشهد فاشهد ان الله لا رب غيره وانك مامون على كل غائب وانك ادنى المرسلين وسيله الى الله يا ابن الاكرمين الاطيب فمرنا بما ياتيك يا خير مرسل وان كان فيما جاء شيب الذوائب وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعه سواك بمغن عن ذوائب نقاربي قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نوادبه وقال لي افلحت يا سواد فقال له عمر رضي الله عنه هل ياتيك رايك الان فقال منذ قرات القران لم ياتني ونعم الادب كتاب الله عز وجل من الجن ما ينبغي ان يعني كل من يدعي بقى ادعى بالجن المسلم وخزعبلات الكهنه التي يعني يخدعون بها الناس وانهم يستعينون بالجن في الامور الصالحه هذا كما اول مناتي قبل ان جنّه هو الذي كان سبب في اسلامه وكرر عليه الكلام مرات ثم انه انصرف عنه بعد ذلك تماما الله سبحانه وتعالى اعلى واعلم هذا هو ثواب القارض رضي الله عنه قال الوجه الثامن وهو من اعظمه تشبهه بالله عز وجل في صفاته الوجه الثامن من وضوح كفر الكاهن تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته فاما علم الغيب من صفات الربوبيه الذي استأثر الله تعالى بها دون من سواه فلا تمثله ولا مضاهي ولا مشابه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون وقال عالم الغيب فلا يبهر على غيبه احد الا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقال تعالى ام عندهم الغيب فهم يكتبون هذا استفهام انكاري وقال عنده علم الغيب فهو يرى اي ليس عنده قال ولسان خالد الكاهن وقاله وقاله اي وقوله لسانه وقوله لسان خالد وقوله يقول نعم عندي علم الغيب سؤال للانكار وهذا كله كما وضحنا الادله ينطبق على ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به وهب فتاحه الغيب الخمس وهي كلها متعلقه فيما ياتي من امور العالم اما بالنسبه الى ما وقع فهو ضمن الكهانه لعموم لفظ الكاهن وذم من اتى الرافن او كاهنا والعراف كذلك فلكن لا يدخل في التكفير الناقل عن المله كما سنذكره تفصيلا ان شاء الله الغرض يعني ان الادله الداله على كفر الجاهن هو الذي يدعي معرفه الغيب الذي لا يعلمه الا الله اتفق ان دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما ارسل الله به رسله صلى الله عليه وسلم عليهم السلام لان الله اخبر انه لا يعلم الغيب سوا فمن ادعى انه يعلم الغيب فقد كذب الكتاب العاشر ان نصوص في كفر من ساله عن شيء فصدقه بما يقول فكيف به هو نفسه فيما ادعى الوجه ده يعني ان اراد به مطلق الكفر فنعم واما ان اراد على ظاهر كلامه الكفر الناقل عن المله كان الادله السابقه كلها فهذا فيه نظر لان الذي يدل عليه من ادى عجيف من اتى رافئا او كاهنا فصدقه يعني يشتمل على الكفر الاكبر والكفر الاصغر فلا بد من التفصيل عن ابي هريره رضي الله عنه الاربع عن ابي هريره رضي الله عنه من اتى رافئا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم قال الحاكم صلى الله عليه وسلم عن شرطهما صحاه الشيخ المد وقال عمران بن حسين رضي الله عنه قال ليس من من تطير أو تطير له ده مرفوعاً كثين رؤية مرفوعين ليس من من تطير أو تطير له تطير يعني تشاء بالطيور أو بغيرها أو تفائل بذلك تطير له بمعنى فأل أحداً عن ذلك او اخبره مخبر بانه لقى راى له طيرا يسير يمينا فتفائل وسار او اخبره مخبر ان له انه راى عند خروجه من بيته غرابا يبتدئ شمالا فانصرف عن سفره ذلك او حاجته ذلك فهذا تطير له قال او تكهن او تكهن له هو نفسه يتكهن تكهن له بمعنى ذهب الى كاهن يتكهن له او سحر او سحر له سحر له مش ان حد عمل له عمل يعني يعني ضر به وانما سحر له بمعنى ان هو راح لتاهر وقال له انا عايزك تعمل عمل لواحد فلان فلان وانا او ذلك او اعمل لي سحر بامره يعني قال ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم سنده جيد ولمسلم عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذاى رافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة رواه مسلم وأحمد نسخ مسلم بعد مراجعتها فيها من أذاى رافا فسأ فصدق فسأله شيء فصدق كلمات أحمد نسخ مسلم الثابته فيها فيها فصدق لم تقبل له صلاه 40 ليله وقلنا ده ظاهر هذه الروايه خصوصا انها بالكفر الاصغر لان الكافر لا تقبل له صلاه 40 ولا 50 وتقييد ذنب الكهائتين الجهار لانه يساوي ثواب الصلاه 40 ليله بحيث ان صلاته بلا ثواب 40 ليله يدل على ان هذا ليس في الكفر الناقل عن المله يقول فهذا حكم من ساله مطلقا والاول حكم من ساله وصدقه بما قال فبناء على ان هنا ما فيهوش ايه وصدقه اللي يسالوا يبقى لا تقبل له صلاه ال40 ليله اللي يسالوا يصدقوا يبقى ايه كفر والصحيح ان لا الصحيح ان الروايتين فيهم من اتعرفن او كينا فساله فصدقه فالصحيح ان كي ان كلا الحديثين على نفرض واحد وان الكفر في الحديث الاول كفر دون كفر وهذا اذا كان فيما قد وقع من الامور في الغيب النسبي كما ذكرنا في مثال الشيء المسروق والدبه المفقوده ونحو ذلك اما في الغيب المطلق فهو على العموم لم تقبل يعني لا فعلى كافر ولا يد له كفر ناقل عن المله لانه ما يعني عبد الطاغوت وصدقه فيما ادعاه من صفات الربوبيه والولوه التي ذكرها اولا كلها منطبقه على الذي يصدق الكاهن في ما يدعيه من معرفه الغيب المطلق اللي هي مفاتيح الغيب الخفي يقول ثم علم ان الكاهن وان كان اصله ما ذكرناه فهو عام في كل من ادعى معرفه المغيبات ولو بغيره كال اللي هو بغير الجن مثلا كالرمال الذي يخط بالارض او غيرها قلنا بيعمل في الرمل خطوط وبعدين يحلل الخطوط دي ويقول دي تدل على معاني كذا وتؤدي الى حصول كذا والمنجم الذي قدمنا ذكره او الطارق بالحصى يرمي الحصى وينظر كيف تتجه الحصيات يشكل من بينها اشكال وخطوط يقوم يعرف زي بتوع الوضع كده يرموا الايه الوضع يرموا الحصى ويشكلوا اشكال من ذلك يقول غيرهم ممن يتكلموا في معرفه الامور الغائبه كالدلاله على المسروق وما كانت ضاله ونحوها او المستقبل او المستقبل ككمجيء المطر او رولوع الغائب او هروب الرياح ونحوذ ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل الا من طريق الوحي الاستثناء ده فيه يعني نظر وذلك انه لا يعلمه ولا مقرب ولا نبي موسى نرى اطلاقه وما اخبرت به الرسل من ذلك من طريق الوحي فهو لا يخرج عن توني غيبا كما ذكرنا ذلك من قبل قال تعالى عليم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا هذا الاستثناء بمعنى لكن من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فاخبار الرسل بالغيبيات هي لا تخرجها عن كونها غيبيات بل ان الرسول اما ان يخبر به اخبارا مجمل لا يعرف به صدقه ومعجزته اذا وقع ولكن لا يخبر متى يقع على التفصيل ككل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الامور المستقبله التي اخبر بها لم يخبرنا متى تقع ولذا ولو وجدت انسانا يقول مثلا الحديث الفلانيه مثلا تخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان غرور المهدي مثلا سيكون في العام الفلاني ان نزول ظهور الدجال سوف يكون في السنه القادمه او التي بعدها او ان يكون نزول ظهور الدجال في السنه الفلانيه فاعلم انه كاذب مبدئيا من هذا الكلام لابد منه وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا فهو يخبر به على جهة التعليق على مشئة الله إن شاء الله أنضاه وإن شاء لم ينضيه سبحانه وتعالى كما قال هذا مصر على القرآن غدا إن شاء الله قال ومن خلفه رسلا قال ملائكا تحفظونه من مستلق السمع وإيدهم ليعلم أنه قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاطة بما لديهم وأحاطة كل شيء على ذلك مَن ذا الذي يدعي علما مستأثر الله بعلمه أن رسله من الملائكة والبشر كما قال تعالى عن نوح عليه السلام ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب وقال تعالى عن هود عليه السلام قل انما العلم عند الله وهو يبلغكم ما ارسلت به وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب وقال تعالى قل لا املك نفسي نفع ولا ضر الا ما شاء الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْتَنِيَ السُّوءِ كلها صريحة جدا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأن الوحي لا يعني معرفة الغيب وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوخى إليه ثم أعلمه الله ما يفعل به وبهم يعني بالمؤمنين يدخله الجنة وبالكفار يدخله النار وإن كان يدخ لم يعلمه عليه الصلاة والسلام التفصيل احاد الناس ولكن اعلمه الله ما يفعله به من نصر وتائيده في الدنيا ومن ادخاله الجنه يوم القيامه ولكن هذا متى يكون لا يعلمه الا الله وقال تعالى علم الملائكه وعلم وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قال وسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان راحلته حتى اعلمه الله بذلك لما قال بعض المنافقين ان هذا ادى انه ياتيه الوحي وهو لا يدري اين مكان راحلته فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعلم الا ما علمه الله وان جبله اتاه فقال انها في مكان كذا وكذا قد امسكت بها شجرا فذهبوا الى المكان فوجدوا الراحله هناك قالت عروه بن عثمان قال انما لعنه عند الله وبلغكم ما اسدوا قال وقال في سؤاله الحبر اياه فاجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه الحبر ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علمني هذا عن الذي سالني عنه ما لي علم بشيء منه حتى اتاني الله عز وجل به وهو في مسلم وفيه قول عائشه رضي الله عنها لمثروق رحمه الله ومن زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الدنيا والله تعالى يقول كل يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله فلم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الغيبات حتى اتاه الله عز وجل به كما قال تعالى ودذك ضلن لم فهداه وقالت علو وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب لنا الايمان وقالت تعالى تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين وقال تعالى قل لو شاء الله ما دلتو عليكم ولا ادراكم به فقد لبثتم فيكم همرا من قبله افلا تعقلون وقال تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الشيخ لم يفصل في حكم الكاهن وكفر بن الصدقه بينما ذكرنا والواجب التفصيل وهو ان يقال اذا ادعى الكاهن علم الغيب المطلق كان كافرا كفرا ناقلا عن المله وان ادعى علم الغيب النسبي وهو ما يتعلق بأمور وقعت في الكون والولود وقد اطلع عليها البعض ولم يطلع عليها البعض فهذا ان لم يتضمن معرفته بذلك كفرا اخر ما تعمل لا فهذا كفر ودرك يبقى ممكن يكون عشان يعرف كده لازم الجني يأمره بان يكفر بالله او ان يشرك به او ان يذبح الاوثان او للجن لو فعل ذلك يعتبر كفرا ولكن اذا يعني لم يتضمن كفرا غير ذلك فان هذا كفر دون كفر وكذا في حكم من صدقه والله اعلم اعلم ان اذا صدقه في الغيب المطلق كان كفرا داخلا على المله وان كان فيما دون ذلك كان كفرا دون كفر كفر الاثنين الكاهن والمصدق له فان كان كاهن اغلظ وقد ذكرنا من قبل في كتاب التوحيد اما ايمام احمد كره ان يقال اخرج انكفر او انه يتوقف فباب التوقف في الحقيقه هو من اجل الدجل يعني ليس لانه لا يوجد كفر وكفر في كفر الكاهن ده لاجل ايه الدجل والتخويف حتى لا يتجرأ الناس على ايتيان الكهانه وعليكم الصبر نرى في بعض الاوقات نجوما تسقط من السماء وتنطفق فيقول البعض انها احراقت شيطان ويستعيد بالله النشوارج من هذا صحيح هذا يمكن ان يكون صحيح الشوب دي ممكن يكون هجوم للشياطين ممكن تكون شوب القاها الله عز وجل على الارض من كثير ذكر قصص صادره وقار في تفسير اواخر سوره الاحقاف في ذكر الجن ليا في قوله عز وجل اذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران في اسئله كثيره كلها سوا اتفصلها في الدروس الم... يعني الماضيه فالاخوه عليهم مراجعه الدروس زي سؤال موانع الكفر الموضوع ده موجود بالتفصيل في آ... الكلام على عذر بالجاهلة في باب من تبرك بحجر أو شجر السؤال حول مسألة طلب الدعاء موجود في موضوع التوسل بالتفصيل أيضا في مسألة الحكم غير ما أنزل الله مذكورة بالتفصيل في باب تفصيل التوحيدة الشهادة لا إله إلا الله والكلام على أمر الحكم ما أنزلها تفصيلا كل قد ذكر أن القرآن الكريم كله شفاء فلماذا تخصيص ايات دون اخرى؟ ودي لماذا تكرر ايات معينه دون اخرى؟ ودي لماذا تخصص ايات معينه لاستحل فلان او لاستحل الاذى استحل اخر؟ هذا الامر مبناه على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن شركا ما لم تكن شركا فكل رقيه واحد هو اللي قالها من عنده بس هو دعاء وتضرع الى الله فلا باس بذلك لو واحد جرب ايات معينه في علاج السحر السحر مثلا فلا مانع من أن تكون لي رقية لا شركة فيها لا مانع أن تذكر على سبيل التخصيص وعرف ذلك بالتذكر الملك الموكل بكتابة مصير الجنين ما يكتبه قد لا يكون في المستقبل أن الله قد يغيره نعم الملك يكتب ما يأمره الله عز وجل وقد قال عز وجل يمح الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتابة قال ابن عبّاس وذي النون قال الكتاب كتابان كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أجزاء الإنسان التي تقطع منه وحيث تدفن كالإنسان زي زي خلاص المرأة أو غيره